أما من استغنى فأنت له وَمَا وما عليك وما عليك ألا يزكّى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.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 أن صببنا الباع صببا، ثم شققنا الأرض شققا، فأنبتنا فيها حبا، وعينا بوا وقضوا وزيتنا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة أبا متع لكم ولأنعامكم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 وضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قتارة أولئك هم الكفرة الفجارة